119. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون 110. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وَضَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فِتَنًا فَقاتِلُوا أئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ألا تقاتلون قوما كثؤ أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم أولم الله أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم